وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهَٰذِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَأَكَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّتَ تُبَأ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَرَتْ قُنُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِن ان الله هو مولاه وجبرينه وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ازواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فاتوا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 النبي والذين آمنوا معا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نور يقولون ربنا أتمن لنا, لنا إنك على كل شيء قدير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 ان امراته في فرعون إذ قالت اذ قالت ربي بن لي عنده بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا في روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين